بارك الله فيكم وفي علمكم يقول السائل نرجو توضيح فتنة الخوارج وخاصة في هذه الأيام هذا سؤال يطول ولكن جوابه يطول لكن ساختصره في بضع دقائق تعلمون رحمن الله وإياكم أن الإسلام جماعة واحدة وجماعات جماعات جماعة واحدة قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الفرقة الناجية وعندما ذكر افتراق الأمم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وهي ماذا الجماعة وفي رواية من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة فالمسلمون جماعة واحدة لا جماعات وفرقة لا فرق وطائفة لا طوائف وحزب لا أحزاب هذا هو شأن المؤمنين الخلص المتقين يعيشون في ظل جماعة واحدة ينتمون إليها حتى وإن تباعدت أقطارهم أو تفرقت بهم السبل يعني الأماكن أو ذهبوا إلى أي مكان آخر فهم يشعرون أنهم جماعة واحدة مسلمة لا فرق بين من هم في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب فالمسلمون جماعة واحدة لا جماعات متعددة وقد كانوا على هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصدر الخلافة الراشدة ثم إنه حصلت فتن ظهرت فيها بعض الطوائف الذين انشقوا عن جماعة المسلمين وأول فرقة ظهرت في الإسلام هي فرقة الخوارج قد يقول قائل طيب والمنافقون أقول المنافقون ليست من فرق من المسلمين أصلا بل هم كفار ابتداء ولكن أول بذرة خرجت على المسلمين هي الخوارج وكان خروجهم باللسان في عهد من ها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما ظهر ذو الخويصرة التميمي ذو الخويصرة التميمي واعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين في أناس حديث عهد بإسلام والربما أعطى بعض غير المسلمين كما أعطى صفوان وغيره وهذا جائز إما لترغيبهم في الإسلام أو لتقويه إيمانهم إن إيمانهم إن كانوا من ماذا مؤمنين عندها اعترض ذلكم الشقي على قسمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها قسمه ما اريد بها وجه الله اعدل يا محمد فانك لم تعدل قال ويحك ومن يعدل ان لم اعدل الا تامنوني وانا امين من في السماء فهما عمر او خارج بقتله لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على قتله وكما تعلمون انه كثيرا ما يؤخر بعض الامور لمصلحه الراجحه فيقول معاذ الله ان يقال ان محمدا يقتل اصحابه مع انه يعرفهم بل ترك من هم شر منهم وهم من المنافقون فقال دعوه دعوه فانه يخرج من ضئضئه اي من صلبه او من امثاله على الروايتين على الفهمين للسلف يخرج من ضئضئه هذا قوم تحقرون صلاتكم من صلاتهم وعبادتكم الى عبادتهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه لا يعودون اليه حتى يعود السهم الى فوقه اي الى ماذا إلى قوسه والمكان الذي أطلق منه و ذكر من أوصافهم في أحاديث أخرى أنهم قوم سفهاء الاحلام حدثاء الأسنان سيماهم التحليق وأنهم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان وانهم يخرجون في كل زمان كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يظهر في عراضهم من الدجال وان قتلهم فيه اجر عظيم وان في قتلهم اجرا عظيما كما قال صلى الله عليه وسلم فان لمن قتلهم اجرا وقال عليه الصلاة والسلام خير قتيل من قتلوه وهم شر قتيل تحت أديم السماء وهم شر الخلق والخليقة ويبشر أن من قتلوه فهو على خير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير قتيل من قتلوه هذه الفرقة الضاله المبتدعه التي بعض الناس يتردد في هذا الزمان في تسميتهم خوارج على الرغم من قتلهم الأنفس البريئة المعصومة وجرأتهم على عباد الله وهم يقرؤون القرآن ويتكلمون بالقرآن ويتشدقون بالقرآن ولكنه لا يجاوز حنجيرهم وتراقيهم لأنهم العياذ بالله لا يتحركون إلا وفق أهوائهم فلا يفهمون القرآن ولا يؤمنون بالسنة ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وقد خمدوا في عهد أول الخلافة الراشدة والنبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك الرجل رجل لأنه هذه أوصافه ولذلك بحث عنه علي رضي الله عنه فوجده بين القتلى يوم النهروان بعد وفاة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، بعد أن انكسر ماذا؟ باب ليش؟ باب الفتنة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكسر بموته باب الفتنة، فتنفتح الفتنة على مصراحيها. عندها. بدأ الخوارج يدبون في جسم الأمة وثاروا على الخليفة الراشد ذي النورين مجهز جيش العسره ولفقوا اقاويل لا حقيقة لها أو أمورا هو معذور فيها وأثاروا ما أثاروا ضد هذه هذا الخليفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يضره شيء بعد اليوم وأنه مبشر بالجنة على فتنة تصيبه وأنه مبشر بالجنة على فتنة تصيبه رضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله من أبغضه وقلاه عثمان بن عفان من السابقين الاولين الى الاسلام خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم احد العشره المبشرين بالجنه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه فخرجت عليه الخوارج ومن المؤلبين عليه بعد عبد الله بن سبا اليهودي عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل في بعد ذلك من علي رضي الله عنه وكان قد أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مصر ليقرأ الناس القرآن لكنه لم يتفقه في القرآن ولم يفقه القرآن بل صار يتشدق بهواه فاستحل الدماء المعصومه وسار في هذا النفق المظلم تألبوا على عثمان رضي الله عنه فقتلوه بعد ان منع رضي الله عنه الصحابه من ان يدافعوا عنه وعلى راسهم علي والحسن والحسين رضي الله عنهم وارضاهم وفاوضهم وحاول ان يبين لهم الحق غير أنهم مقدمون على باطلهم وفيهم الخميس هجموا عليه واحاطوا به وأخافوا أهل المدينة ومن أخاف أهل المدينة أذابه الله كما يذاب ماذا الملح في الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واقتحموا عليه بيته وكان قبل ذلك صائما وكان في ذلك اليوم صائما وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول افطر عندنا يا عثمان ثم تقدم هؤلاء إلى أغاد به وقتلوه ومثلوا به وكان أحدهم يركل جمجمته الطاهرة برجله ويقول والله ما وجدت يوما من أيام الله ولا يوما من أيام الجهاد في سبيل الله أعظم من هذا اليوم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بعد أن أقدموا على هذه الفتنة الشنعاء انقلبوا على علي رضي الله عنه وزعموا أنه تسكر على ماذا على قتلة عثمان وأخذوا يثيرون ضد علي رضي الله عنه حتى انتهى الأمر بقتالهم عن الخوارج وظهرت الفتن وظهرت فرق أخرى لكن الخوارج ظهروا على أكثر على علي رضي الله عنه وأرسل إليهم ابن, عب... ابن عباس رضي الله عنه عنهما وفاوضهم فرجع منهم الكثير بعد أن بين لهم الحق بدليله ثم وبقي الكثير فتجهز لهم علي رضي الله عنه فابادهم وقتلهم يوم النهروان وإن كان لم يتبع فارهم ولم يقضي على ماذا ولم يجهز على جريحهم و عندها ذهب الخوارج وانتهى امرهم لكنهم لكن عبد الرحمن بن ملجم اتفق مع ثلاثه مع اثنين اخرين على ان يقتلوا عليا ومعاويه وعمر بن العاص رضي الله عنهم اجمعين فاما قاتل الذي عزم على قتل عمرو فقد تخلف عمرو عن الصلاه في ذلك اليوم لمرض اصابه وصلى خلفه بدلا منه رجل يقال له خارجه فقتلوه فقيل اردت عمرا واراد الله خارجه واما من الذي عزم على قتل معاويه رضي الله عنه فانه طعنه لكنه لم يصب مقتلا واما المجرم واما اشقائهم وهو قاتل علي رضي الله عنه عبد الرحمن بن ملجم كان قد سمم حربة لمدة شهر لمدة شهر كان لهذه الحرب تسعة رؤوس يقول أما ستة فلله ولرسوله أما ثلاثة فلله ولرسوله واما ستة فلبغضه لعلي رضي الله عنه فقتله ولما أرادوا أن يقتلوه واقتصوا منه قال لا تقتلوني مرة واحدة دفعة واحدة بل قطعوني إربا إربا وابداوا بأصابعي واخر ما تقطع لساني حتى أستمر على الذكر ذكر على الضلال قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمالا فكان هو من شر البرية نسأل الله العافية والسلامة قاتل علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واول من أسلم من الصبيان وزوج فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين فكان هذا هو اشقى القوم في ذلك الوقت هذه خلاصة لظهورهم وأما ثم إنهم ما زالوا يظهرون إلى يومنا هذا وعقيدتهم تكفير من المسلمين بالذنوب أو بالمعاصي حتى ولو كان من وجهه نظرهم في انها ذنوب والا فقد اثاروا على علي قضايا ليست ذنوبا فضلا عن ان تكون ماذا كفرا يعني ليست ذنوبا اصلا وانما هي من المسائل الاجتهاديه بل وتقولوا اشياء ووقعوا وقعوا في امور يرون ان انها سهله وهم والعياذ بالله يفعلون شرا منها من ذلك أنهم لما قتلوا عبد الله بن خباب بن الأردت رضي الله عنه وقتلوا عنهما وبقروا بطن امرأته وقتلوها وقتلوا, وقتلوا جنينها بعد قليل مروا برطب بنخل لنصراني فأرادوا أن يأخذوا منه رطبا بالثمن انا اهدي إليكم فقالوا لا نحن لا نقبل الهدية ولا نأخذه إلا بثمنه قال عجبا لكم أيها القوم قبل قليل فعلتم ما فعلتم بهذا الرجل وزوجته وابنه وجنينه ولا لا تأخذون هذا التمر إلا بثمن إن أمركم العجيب ثم هم بعد ذلك يتساءلون عن حكم قاتل البعوض هو حلال ام حرام رأيتم قتل علي حلال ومعاويه وعمر رضي الله عنهم اجمعين وقتل البعوض اختلفوا فيه اختلفوا فيه يتناقشون هو حلال ام حرام هكذا كل من لجأ الى غير الكتاب والسنه يقع في هذه التناقضات ولو كان من عند غير الله افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا عقيدتهم التكفير بالمعصية وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وكفروا جملة من الصحابة ومنهم علي وعمر ومعاوية وكل من ينتمي إلى بني أمية كل ولا عندهم كفار وكل من خالفهم في عدم التكفير صاحب الكبيرة يعتبرونه ماذا كافرا حلال الدم والمال استباحوا دماء المسلمين وأموالهم استباحوا الدماء المعصومة والله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها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 النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انهم يخرجون حتى يخرج اخرهم مع من مع الدجال وفعلا ظهروا في عهد جميع الدول الاسلاميه المتعاقبه وقد ظهروا في هذا الزمان منذ ان قرر لهم بعض زعماء الاحزاب هذا الفكر وهو تكفير المسلمين فأفتوهم بأن الناس كلهم قد ارتدوا عن عن الإسلام وأنه لم يبقى على الإسلام إلا هم هؤلاء الخوارج وأخذ يفتون الشباب وأنه ليس بينهم وبين الجنة إلا أن يقتلوا فلانا وعلانا من أهل السنة وأن يقتلوا رجال الأمن في بلاد أهل السنة وأن يقتلوا كل من خالفهم افتاهم صاحب الظلال وغير صاحب الظلال افتاهم زعماء يقبعون في الدهاليز وفي الكهوف يفتونهم وهم كالنعام الذي يدس رأسه في التراب حتى افسدوا شريحه من شباب الامه وكتب الظلال وكتاب الظلال وغيره مليء بالضلال والبدع والخرافات وتكفير المسلمين وبعضهم يزعم أنه ما بقي على الإسلام إلا هو وحده أحدهم وقف في بلد ما من إحدى البلاد العربية وهو يقول أشهدكم أنه لم يبق على الإسلام إلا أنا وزوجتي ورجل يذكر في الهند وهكذا يصنفون المسلمين ويكفرونهم كما يحلو لهم ومعلوم أن من قال لأخيها كافر فقد باء بها أحدهم في الحديث الآخر انه ما قال لأخيها كافر حارت عليها رجعت علي يقول بعض السلف لا أن أخطئ في عدم تكفير كافر أحب الي من أن أخطئ في تكفير مسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم زوال الدنيا وما عليها اهون على الله من قتل امرئ من اراقه دم امرئ مسلم انما يفعله هؤلاء الاوغاد من خوارج هذا العصر الذين ضموا الى خارجيتهم المارقه تقيه الرافضه فاصبحوا منافقين يعني جمعوا بين سواتين بين النفاق وبين ماذا وبين مذهب الخوارج لذلك هم اعظم واخطر من الخوارج القدامى فمن يتردد من الائمه والخطباء في تسميتهم خوارج فهو جاهل بمذهب السلف لا يعرف منهج السلف واقرأ يا عبد الله الشريعه للاجرين لاجرري واقرأ السنه لعبد الله بن الامام احمد واقرأ السنه لابن ابي عاصم واقرأ السنه للخلال وقرأ شرح السنة للبغوي وقرأ شرح السنة للبربهاري وقرأ كثيرا من كتبه وقرأ الإيمان لشيخ سمي تيمية والإيمان لابي عبيد القاسم ابن سلام والإيمان لابن أبي شيبة وقرأ وقرأ ما تشاء وقرأ لبانا لابن بطة وقرأ كثيرا من كتب وقال الواسطية لشخص الميتامية تجد خطورة مذهب هؤلاء الخوارج وأنهم من أخطر الناس على الأمة هم أخطر من اليهود والنصارى ليش انتبهوا أنا ما قلت أكثر أنا قلت ماذا أخطر من اليهود والنصارى لماذا لأن كل مسلم يعرف أن اليهود والنصران أعداء والشيوع وغيرهم ان الكفار اعداء لكن هؤلاء يتسطرون بالإسلام ويقرؤون القرآن وهو لا يجاوز ماذا حنجرهم فاحذروا منهم يجدون مفتين من الداخل والخارج البعض مفتون من وراء الكواليس من وراء الكهوف من تحت الكهوف وهم مندسون كالنعام وتجدهم يحرضون ضد حتى من يطبق شرع الله كما هو الحال في هذه البلاد المملكة العربية السعودية بلد العلم والعلماء وبلد التوحيد وبلد نشر العقيدة وبلد اقامه حدود الله سبحانه وتعالى نعم نحن لا ندعي الكمال عندنا قصور لكن مهما كان أروني وأعطوني دولة تنفذ حدود الله وترفع شعار العقيدة وتدرس العقيدة عقيدة التوحيد منذ الصفوف الأولى إلى آخر المراحل الجامعية وكل الدول الإسلامية على خير لكن ينقصها الكثير من هذا الأمر فمن يكفرون هؤلاء الناس ويكفرون جميع المسلمين ويركز بعضهم على الحكام خاصة هؤلاء مجرمون خدموا أعداء الإسلام والله ما خدموا الا اليهود والنصارى والله ما خدم الظواهر وما الظواهري ومن معه إلا إسرائيل وفروا لها الجو خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئتي أن تنقري فتن المسلمين ببعضهم شغلوهم بأنفسهم استحلوا دماء المسلمين في أقدس بقاع الأرض في مكة والمدينة بفتاوى من هؤلاء الأوغاد تلاميذ إبليس انتبهوا انتبهوا لهذا المذهب الخطير واعرفوا منهج السلف واعرفوا خطورة, خطورة التكفير فإنه من أخطر الأمور في هذا الزمان الآن يعني علموا شباب في أعمارهم لا تتجاوز سبعة عشر وثمانية عشر علموهم أنه لا يعرفون لا يعرفون الدين إلا فلان كافر وفلان كافر وفلان كافر هذا هو دينه حتى العلماء الأجلاء لم يسلموا من شرهم والأحكام عليهم من قبل هؤلاء الاوغاد وأخشى أن يكون بعضهم دسيسة يهودية أو ماسونية والبعض مغرر به ينفذ خطط أعداء الإسلام وهو لا يشعر والعياذ بالله لست بالخب الخب يخدعني انتبه لهذا يا عبد الله واحذر هؤلاء الأئمة المضلين فقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين وقال إن الله لا يقبض العلم بقبضه إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وانما يقبضه بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسغلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا انتبهوا واعف عمن تاخذون دينكم اسالوا العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون والذين يفتون في وضح النهار ليس عندهم فتاوى مخبأة في الكهوف ليس عندهم فتاوى مخبأة في زبالات الانترنت ليس عندهم يخفون فتاوى يخفونها عن الناس خذوا عنهم وابتعدوا عن هؤلاء عن أدعياء العلم الذين هم أجهل من حمر أهلهم وانتبه يا عبد الله أن تقع في هذا الفكر الخطير جدا الذي يدخلك في نفق مظلم لا تستطيع الخلاص منه هم الآن ضموا إلى خارجيتهم التقيه فأصبحوا يحلقون لحاهم ويلبسون الثياب الضيقة بل ويلبسون ملابس النساء ويتسترون ويلبسون ملابس الخنافس لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة كما صرح أحد زعمائهم الموجودون عندنا من القعده قال في شريط له إنه يضطر إلى تطبيق نظرية ميكافيلي وهي أن الغاية تبرر الوسيلة أخت شئت من أجل أن تصل إلى ماذا إلى هدفك فانتبهوا واسالوا العلماء وانظروا إلى بيانات المشايخ في الرد على تفجير هؤلاء سواء في المملكة أو في مصر أو في الجزائر أو في لبنان أو في الأردن أو في أي مكان مما يفعل أولئك المجرمون كلاب النار من الذي سماهم كلاب النار رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن, بن أبي أوفى الصحابي الجليل المعروف جاء رحمة رضي الله عنه وقد نصبت بعض رؤوس الخوارج على سور جامع دمشق ويسبعون راسا من رؤوس الخوارج المارقين فوقف أمام تلك الرؤوس وبكى كثيرا بكى بكى كثيرا ثم في النهاية قال كلاب نظر اليهم وقال كلاب النار كلاب النار كلاب النار فسأله احد التابعين بقوله يا صاحب رسول الله عندما رأيتهم بكيت وفعلت ما فعلت ثم ختمت بهذه المقولة الله أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لو سمعتها مرة أو مرتين أو ثلاثا أو سبعا وفي رواية العشرين لما حدثت بها ثم ذكر اوصافهم التي ذكرت لكم بعضها في ضوء الأحاديث النبوية انتبهوا يا إخواني إلى من يسرح بأبنائكم في الخلوات والفلوات والاستراحات الخالية لا تتركوهم فريسة لهؤلاء لهم ولأهل الشهوات راقبوا حركاتهم وسكناتهم تنبهوا إلى ما يجري من هؤلاء واحفظوا أولادكم ربهم على طاعة الله ربهم على منهج السلف ربهم على ما يحفظهم الله به من العلم والتعلم والفقه في دين الله اقرأوا فتاوى الأئمة المجموعة في كتاب اسمه فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة اقرأوا بيانات شيخنا سماحة المفتي حفظه الله وصحبه الكرام اقرأوا كتاب الأجوبة المفيدة في المناهج الجديدة لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله اقرأوا كتب السلف القديمة والحديثة اقرأوا كتاب وجادلهم بالتي هي أحسن اقرأوا الكتب لا تكونوا إما عوات ببغوات يسوقونكم إلى حتفكم باسم الدين والدين منهم براء وهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ علينا وإياكم ديننا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعلهم ملتبسا علينا فنضل وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين